لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بعددم تَبَينَكَ أَماَا يُسَاقُونَ إلى المَوْوتِ وَهُم يظُرُون وَإِذ يَعِدُكُم اللهَّهُ إحدَ الطاءِ فَتَن أَه لَكُم وَتَوَُّونَ أن غَيرَذاتِ الشَّوكَتِ تَكُ لَ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقفع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم الَّذِي يُغَشِّيكُم نُعَاسًا أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ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 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ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 كُم النَّاسُ فَآوَكُم فَآوَكُم وَأََذَكُم بِنَصِْهِ وَرزَقَكُم مَِ الطَّباتاتِ لَ يَا أَُّهََّينَ آمبَنوا لَا تَخُون اللهَّه وَرسُول وَتَخون أَمَاناتِكُم وَأَ تُمْ تَعلَمون وَعلَمُ أََّمَا أَموالُكُمْ وَأَولادُكُمْ فتْنَةُ وَأَنَّ اللهَّه إِ ذَهُ أَجرْ النعَظِيم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 تَقُولُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تكفرون.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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ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 وَعلممُ أََّما غَلِمْتُم مِ شَيْئِر فَأَنَّ لِللَّهِ خُمسَهُ وَِرروَسُول وَلِذِقُرربَ وَتَامَ وَلِذِقُرربَ وَْتَامَا وَالمَسكينِ وَبِنِ السَّبِي إِن كُُم آممَُم بالِالَّ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 إنِ شَرَّ الدَّ وَابَبِّ ذَ اللهَّهِ الذيذينَ كَفَرُوا فَهُم لا يؤمنِنون الذيذينَ آهََّ مِنهُم ثَُّ يَنْ قُذونَ أَهْدَهُم فِي كلُلّ مَرَّةِم وَهُم لا يَتَّقُون فَإِنْ مَاتَ فَقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّفْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْذِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ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 وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبال مؤمنين والف بين قلوبهم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 منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسراحة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 وََّذينَ آمَنوا وَلَمْ يُهاجِروا مَا لَكُمْ مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍِ حتىَتتَّ يهاجِرُوا وَإِناسْتَصَرُوكُمْ فيِي الدّين فَعَلَيكُم نَّصْرُ إِلَّا على قَوْمِ بَينَكُمْ وَبَينَهُم مثَاقَ